أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكم منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوت زوجوه فأما الذين سوتت وجوه هم بما كنتم تكفرون وأما الذين بيرضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور